بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آيات يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيهم الدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء هش عن أبصارهم يخرجون من الأجدات كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم العسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجب فدعا ربه أني مغلوب فانتصب ففتحنا أبواب السماء بماء وَفَجَّوْنَ الْأَرْضَ وَجُنَّ فَالْتَقُوا الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِّبْ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوَاحِي وَدُسُ تَجْرِي بِأَعْيُنٍ مَا جَزَى الْمَنْ كَانَ كُفِرٍ وَلَقَدْ ذَوَنَا هَآيَة فَهَل مِّن مُّذَّكِّر فكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَل مِن مُّذَّكِّر كَذَّبَ التَّعَاذ فكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر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 ذَٰلِكَ الْقُرْآنُ لِلتَّذْكِرَةِ فَهَلْ مِنْ مُذَّكِّرٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ أُولَئِكَ الَّذِكْرُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشَد سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشَد إِنَّا مُرْسِلُونَ نَاقَةَ فَتْلَةٍ لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْتَظْهِر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 ثَلَّ مَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ لَنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ فَكُشَتْ نَافَتَ مَا رَوْبٍ نُذُر وَلَقَدْ رَاوَجُوهُ وضي فيه فطمسا أعينهم فذوقوا عذاب ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذاب ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكِر ولقد جاء لفِرعون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 في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر